ل أ س و ل ن ا ل ق ر آ ن ا ل ح م د ل ل ه s e e Và im 何<音楽> و ف ض ي ا ت ع ل محمد ر ا ا ل ل ه